ولم نكن اطعمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذبه ونسجد رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين واذا كان كذلك اذا كان دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين امارتين على التكذيب بالدين دليلين على التكذيب بالدين فويل للمصلين الذين يصلون ولكنهم يدعون اليتيم ولا أحد على طعام بيتي. الذين هم يرعون في أدائهم للصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون أن الصلاة إن تكون صلاة حقيقة إن تكون صلاة حقا تقتضي أن لا يدع الإنسان لا يدع الإنسان اليتيم ولا يتهاون بأمر المسكين فيحب فيجب عليه أن يخض على يطعامه الذين هم راؤون للصلاة جمع وأما روح الصلاة فهم ساهون عنها ويمنعون الماعون من غير مرتبطين بربهم انطلق إقامة الصلاة يمنعون هذه نعمة التي ينبغي أن تكون جارية في المجتمع فيدعون بيتيمة ب. منعه ولا يحضون على طعام المسلمين وهناك آيات أخر كثيرة في هذا المجال فالزكاة فرضت في الأهد المكي وأما المفروض في الأهد المدني فالجمع الحكومة بعض أموال الزكاة لصرفها في بعض المصارف وهذا واضح جدا ولكن من المؤسف النبي فقهاء كلهم يقولون إن ما فرضت الزكاة في العهد المبئي ولا جواب لهم عن تلك الآيات جزئية في العهد المبينة. وبهذا نصل إلى أنه إنما ينبغي أن يحفظ الأنصبة ومقادير الذكوات المقربة من من جانب رسول الله لكي نصل للتعمق والنظر فيها. من القواعد والضوابط التي كان يريد تطبيقها بهذه الظواهد لا لكي نلتزم بتلك الظواهر الجزئية التي لم يأتي بها تحديدا بل تبينا فلا نجعل المال إلا ذلك النصاب ولا نخرج من مال إلا ذلك القدر و لا ناخذ من البقر مثلاً إلا حين تبلغ ثلاثين ولا نأخذ إلا كذا من ثلاثين بقرةً وهكذا بل ينبغي أن يربط أشياء كثيرة بعضها لبعض وهذا يحتاج إلى اقتصاديين فنيين مختصين في الاقتصاد في الجانب الفني يحققون حول الوضع المعيشي في ذلك العصر، ويستعينون في هذا بوضع الذهب والفضة في ذلك العصر. لماذا كان عشرون مثقالا من الذهب نصابا يؤخذ منه نصف مثقال؟ ولماذا كان يساري عشرون مثقالا من الذهب؟ مئتي ذرهم من السد ولماذا كان يسال كذا من الذهب كذا من البر وكذا من اللحم وكذا من سائل الأطعامات هذا يقتضي تحقيقات كثيرة إلى أن يصلوا إلى معرفة ملابسات وخصائص المعيشة في ذلك العصر ثم يلاحظ هذه الأموال المواشي والزروع والاقواد وغيرها وتربط بذلك المستوى المعيشي ويستنبط الحكمة في جعل كذا نصابا في في النواشي وجعل كذا نصابا في الزروع والأقواد وجعل كذا نصابا في الأشجار وجعل كذا نصابا في الذهب والصبا يربط هذا بالذروق الملابسات المعيشية في ذلك العهد ويوصل بالتحقيق في هذا المجال إلى القواعد والضوابط الكلية وهي مبينة في القرآن لكن من هذا جانب إنما, إنما نحاول هذه المحاولة لكي نرى كيفية تطبيق تلك القواعد فلا نتقيد بالشكليات والظواهر بل نأتي بأشياء نكون بمراعاتها قد طبقنا القواعد القرآنية المستفيدين من تبين رسول الله غير مقيدين بالشكليه ففن اشر الى شيء يكون نظيرا لما نتحدث عنه قد قرر الله في كتابه ان ينفق على ينفق واحد يحنث في حلفه على عشرة مساكين يطعمهم ليكثر بها حمسة وهناك يقول عشرة آآ مساعدين يطعام عشرة مساعدين ولا يحدد ولكن نرى في السنة أن هذا يبين في مدن من كل مسكين بمدن بحفنة من, من البر لكل مسكين فهل دائما يكون هكذا؟ هل دائما لا يجوز إلا أن نعطي المسكين حفنة من البر؟ أو من الشعير أو من الرسل؟ إن نفعل هكذا نكون واقفين عند الظواهر و نكون شكليين وبعيدين عن ثقه حقائق الشراء الشرايا ينبغي أن ينظر في المستوى المعيشي الكائن في ذلك العصر لماذا قد حضى ذلك أن يكون الطعام مسكين حسنة من البحث أليس ذلك لأن المستوى المعيشي لذلك الأهد كان بحيث يكون حفنه من البر طعاما لمسكين فيكون بذكره للمدد مطبقا لهذا القانون إطعام عشرة المساكين ولكن في هذا العصر المستوى المعيشي شيء آخر والقاعدة الكلية قاعدة ثابتة إطعام عشرة المساكين وحفنة من البر لا يكون لا تكون طعاما فإنما نستفيد من ذكر حفنة من البر في السنة لكي نصل إلى كيفية تطبيق القاعدة في ذلك المجتمع كان حفنة بر طعاما لماذا؟ لأن المستوى المعيشي كان كذا وكذا ولكن في هذا المجتمع يكون أطعام مسكين بأن تأتي به تقعده في البيت فتخبى عليه طعاما مثل ما تأكله من أوسط ما تطعمه عليكم ماذا تأكل حينما تأكل وسطا لا تكثر من الأكل ولا تقل حينما تأكل وسطا ماذا تأكل كذا من الخبز وكذا من اللحم مثلا وكذا من الحبوب وكذا من كذا ومن كذا ف تستضيق عشرة مساكين تقعدهم في البيت وتأتي لهم بطعم تشبعهم هذه هي كفاره الدنيا لا ان تاخذ حفن من البر تذهب بها إليه لا يدري ماذا يفعل بها ولا يسد من حوائجها من حوائجه شيئا وهناك شيء ينبغي أن نشير إليه متعلق بنظام الاقتصاد الإسلامي هو أنه يوجد ينبغي أن يوجد في المجتمع الإسلامي ثلاثة أقسام من بيت المال أي يجب أن يكون هناك بيوت ثلاثة للمال أو دوائر ثلاثة okay. السكومة مكلفة بجمع الصدقات والصدقات كل ما ينفقه الناس مما يبينون به صدقهم في دعائهم للناس من الكفرات والذكوات والذكوات الفطر وغير ذلك بل من ما يجبرون به ما قد ما يتلفون به ما قد فاتهم في بعض الأحيان مقصرين مثل ما يقول خذ من أموالهم صدقة من أموال من وهناك حيث تأحيسي إن هذا دليل على أنه يجب على الحكومات يخذ الذكاء لم ينظر فيما ما قبل الآية وفي ما بعدها هذا الذين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ولأنهم باعترافهم وبدنوبهم قد خطوا أول خطوة في طريق التوبة فقد حصل رجاء في أن يتوب الله عليهم حيث يقول عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم ثم بعد ذلك يوجههم إلى أن هناك ما هم متمكنون منه ليتلافوا به ما فاتهم حيث لم يشتركوا في القتال مع رسول الله فلن يجاهدوا بالمال والنفس فيقول أما بالنسبة للنفس فأنه من المكرر أنهم لكونهم قد اعترفوا بذنوبهم لا تخلفون مرة أخرى فيجاهدون بالأنفس وأما بالمال فيقول خذ من أموالهم الذين اعترفوا بذنوبهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك السكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم فالكفارة كذلك. فيجب أن يكون بيت لمال الصدقات كل ما يؤخذ من الناس تسمى صدقات وتجمع في بيت مال وصرفها مقرر طريقة صرفها مقررا من جانب الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية للفقراء والمساكين والعاملين عليها موظفي دائرة صلاة والمؤلفة قلوبهم هؤلاء يكونون من المشايخ عندما تقوم في الإسلامية من إختيار المجتمع الجاهلي والمؤلفة قلوبهم وثي الرقاب لا يقول يالرقاب لأنه انما يصرف سهم الرقاب في تحريرهم ولا و... وفي الرقاب و... والغارمين الغارمين الذين قد أصابتهم غرامة دفعوا أموالهم في أمر شرعي فصاروا مدينين فيجب أن يقتلوا على أداء دينهم وفي سبيل الله وهذا قد حصل في بعض الكتب الفقهية بالمتطوعين من المشتركين في الكتاب في الجيش ولكن في سبيل الله تعبير واسع يسع كثيرا من الأمور فمثلا يقول في سورة النساء و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان يعطب هنا المستضعفين على سبيل الله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في المستضعفين أو في سبيل المستضعفين فبذلك يتبين أن الاهتمام بالشأن المستضعفين من العمل في سبيل الله وهناك تعبيرات أخر من مجموعها نستنبط أن إزالة الفقر المادي من العمل في سبيل الله وإزالة الفقر الفقر في مجال القدرة أي إزالة عدم القدرة والعجز عن الدفاع عن الحقوق من العمل في سبيل الله وإزالة الجهل والاكتعاد عن علم كتاب الله وسمة رسوله من العمل في سبيل الله الذي هو فقير في القدرة أي الفقراء في القدرة عنوانهم اليتيم اليتيم لا يغذر على أن يدافع عن مال الفقراء في المال المسكين عنوانهم والمحتاج إلى التعليم والتربية الجاهد عنوانه فكل عمل يرتبط بهذه المجالات كل ما يصرف في التعليم والتربية وإحقاق حقوق عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم وإغناء الفقراء والمحتاجين من كل ما يصرف في هذه المنارات مما يصرف في سبيل الله وابن السبيل وهذا أمر مهم جدا كل مسافر يسافر إلى مكان يفنى ماله يجب على الحكومة الإسلامية على عامل الحكومة في ذلك البلد أن يزوده بما يبلغ به بلدا وهذا فيه ترغيب كبير لسياحة في الأرض. واحد الذي يأخذ شيئا من المال ويذهب الى السفر ولا يخاف انه ينقطع ولا يبقى له زاد ويموت دوعا يذهب الى الصين من هنا الى الصين وهناك ينفذ ما عنده فيذهب الى دائرة الصدقات يأخذ نصيبه الى ان يرجع الى السفر او الى ان يذهب الى امريكا ومن هناك كذلك يرجع يذهب ما يدفيه الى ان يرجع الى روسيا وهكذا يقدر على أن يسياح في كل الأرض من غير أن يخاف أن يصيبه جوع أو عطش أو هذا واحد من بيوت الله والبيت الثاني بيت خمس الغنيمه وكل الخير. الغنيمة يحصل عليها بمحاربة وأما الفيء فبأن يلقى الرعب في قلوب الكفار فيعطي ممالهم شيئا من غير أن يحتاج المسلمون إلى المحاربة فأما الغنيمة فأربعة أخماسه للمقاتلين ولكن خمسا منهم لمصرف خاص لمصارف خاص يقول اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله لكم سروا والله لا يريده لنفسه طيبين بعد ذلك لمن يكون وللرسول ولد القربة واليتامة والمساكين وبالسبيل إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقال الجمعان نعم أنتم كنتم خائمين بأعمال وكانت محاربتكم ومقاتلتكم من أسباب كسب هذه الغنيمة، ولكن لم ينحصر الأسباب في مقاتلكم، بل أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان تأنيقات معنوية وجنودا وملائكة إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرق بين الخطي والباطل بين الصف الكفر والصف الإيمان يوم التقى الجمعان جم الكفر وجمع الإيمان ف. يجب أن تتخلوا عن خمس لا تقولوا نحن حصلنا على الغنمه فنحن نستأثر بها كلها لا انتم كنتم اسبابا وكان هناك اسباب اخرى جنود يا ايناد معنويه والله على كل شيء قدير يقدر على ان ياتي باسباب اخرى هاشترك معكم في كسب الغنمه اذا فخمس بالله ولي وللرسول ليذكروا واليتام والمساة المبينة وبعد ذلك نعود إلى هذه الآية مرة أخرى وأما الفيح فلأن المسلمين لم يتعبوا في تحصيله فإن كله مثل خمس الغنمة ما عفى الله على رسوله من أهل القرى تلك الآية كانت الآية الأبعي من سورة الأنفال تعلمون أني هذه الآية الثامنة في عن من سورة ما أطاء الله على رسوله من أهل القرى فلله لا أقول خبسه فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين يجب أن يخصص بيت مال لهذا من الأنفل. وبيت مال آخر للأنفال من المؤسف أن الأنفال فسرت في التفاسير في الغنينة. وذلك بامرين كان هناك سببان احدهما ان لغه الامطال وردت في سوره يبين فيها طريقه تقسيم الغنمه والثاني انه لم تكن الامطال عند ذلك كثيره إنما كان من الأنفال الماء والنار والكلب هذه الثلاثة هذه الثلاثة كانت بينهم عند المسلمين أنها لا تحمل المثالية الفردية الماء والنار والكلب وأما النفط والحديد والفحن والصفر وكذا وكذا وكذا من المعادن فما كانت متداولة لأنها لم تكن متداولة ما كان هناك اهتمام خاص بمعنى هذه اللفظة وبالبحث عن حقيقتها كي يصل إلى ما ينبغي عنه ف فتصرت الانفال بالغناء مع أن النفل بمعنى الزيادة على الواجب والواجب ما يعطيه الله اجرا على عمل والمقاتل يعمل فالغنيمة خمسة أربعة أخماس الغنيمة ليست زيادة على الواجب بل من الواجب وهذا رحمة من الله أن كتب على نفسه أن يعطي العامل وجرة وأما النفل فما يكون الإنسان متمكنا من التمتع به ولم يعمل لتحصيله شيئا من العمل لم يعمل لاتسابه لا قليلا ولا كسب الأنفال والمعابل والمنابع ويزعيات هذه الأشياء إنها لا تقبل المنسية الفقرية ولذلك لا يقول هنا الأنفال لله وللرسول ولذي القضاء إلى آخر ما ذكر في تلك العائدين بل لا يقول هنا الأنفال لله وللرسول لا يأتي بالنام هنا وفي هذا سر عدم الإثيان بهذه اللام هنا والإثيان بها في تلك الآيتين بيان لأمر مهم في النظام الاقتصادي في الإسلام لام واحد هنا يقول الأنفال لله والرسول أي الرسول ليس مستحقا لشيء من الأنفال بل هو نائب صرف لله لم يعتبه كي لا يبين ان له استحقاقا خاصا الانفال بالله ولكن الله لا ياتي هو نفسه نفسه بالانفال فيما بين الناس الرسول نيابه عنه يتسلم زمام هذا الامر فيجب ان يهيئ المجال لكي ينال كل واحد من اعضاء المجتمع سهمه من الانفاق واما الفيس وخمس الغميمه الرسول يكون عاملا في اختصابه وتحصيله أما في الغنيمة فهو قاد الجيش فحصلوا على تلك الرغمين وأما في الفيض فقيادته الحكيمة اقتضت أن يلقي الله الرعب في قلوب الأعداد فيعطوا هذا البال مذيئًا يفوج المؤمنون إلى المحاربة إذن فالرسول له دخل في اقتصاد الخنس الغنيمة وكل الفيئة لذلك يقول لله وللرسول وأما ذا القربة ولذي القربة فإن ذا القربة فإن ذا قربة الرجل يكون, يكون معينا له في شؤون حياته يكون ردءا له و مؤازرا له بقربه وبرابصته القريبة معه فلذلك يكون الذي يكون له ذوي قربة أقدر على اداء واجباته وأقدر على النشاطات والأعمال وأما الذي لا يكون له ذوي قربة يكون مقصرته أقل إذن فذو القربة كان لهم دور كذلك في كسب خمس الغليمة وكل الفيء. فكان لهم سهم لذلك يقول وليده القربة وأما اليتامى والمساكين فلا يقول ولي اليتامى والمساكين ولي ابن السبيل لأن أولئك إنما يستحقون هذا المال باستحقاقهم العام لا لأن لهم دخلا خاصا في اكتساب الفيء وخمس الغليمة إذن مصرف الانفال شيء ومصرف خمس الغنيمه والفيء شيء اخر لذلك اقول ينبغي ان يفصل الانفال عن الفيء وخمس الغنيمه يكون لهذين بيتمان وللانفال بيتمان خاص ونشير هنا الى شيء اخر هو أنه قد جاء في الكتب الفقهيه أنه لا يجب إعطاء الزكاة بنيهاش المدني المطلع الأشراف الساده كما يسمونهم في هذا الزمان هذا سيد فلا يجب أن يعطاء من الزكاة شيئا لماذا؟ أليس من الفقراء والمساكين؟ لماذا لا يعطون؟ إنما جاء الفقهاء بهذا لانهم راوا ان رسول الله في حياته ما كان يعطي بني هاشم وبني المطلب من الصدقات شيئا فظنوا ان هذا امر دائم شكلية. ولكن هو انما لم يكن يعطي بني هاشم وبني المطلب من الصدقات شيئا لانهم كانوا مرتبطين به كانوا زي قرباه فكان إعطاؤهم شيئا من الصدقات مجلبة للاتهام نقول الناس يأخذ منا ويعطي ذي قرباه أو يأخذ مننا ويأكل ويأكله هو نفسه لذلك كان حراما عليه أن يتناول من الصدقات شيئا ما ينفطه الناس وكان كذلك حراما أن يتناول واحد من بني هاشم وابن المطلب شيئا من الصدقات يدفعها.